بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من, المن من الجنه منزلا في هذه الليله باذن الله عز وجل نقف مع قصة مباركة من قصص القرآن العظيم نقف على ما فيها من الفوائد والمواعظ والعبر ومن الثمرات الإيمانية والمواقف التربوية على حسب تيسير الله عز وجل لنا إنها قصة من أحسن قصص القرآن كما أخبر الله عز وجل وجميع قصص القرآن حسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن كان يقص على أصحابه ثم بعد مدة قالوا يا رسول الله ألا تقص علينا يعني نريد أن نستمع إلى بعض القصص فنزل قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ثم مكسوا مده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 فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إنها صورة نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم نقف سريعاً على بعض المواقف التربويه والثمرات الايمانيه من خلال احداث هذه القصة يقول الله عز وجل انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين وإن كنت من قبله لمن الغافلين عن هذه القصص فإنها أحداث قد مضت ولا يعلمها إلا الله أمور قد حدثت في الماضي الله جل وعلا يذكر لك تلك الاحداث فقد كنت غافلا عنها يعني غير عالم بها ثم دخل رب العالمين مباشره في القصه من غير مقدمات ولا تمهيد وهذا شان قصص القران يهتم بالمباني والاصول ولا يهتم بالتفريعات والحشاو إنما يهتم بالأصول فيذكر الله جل وعلا المهمات ما يستفيد منه العب وما يرشده إلى الطريق الموصل إليه فبدأ الله جل وعلا في القصة مباشرة قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وهذا هو المشهد الأول من تلك القصة مشهد رؤيا نبي الله يوسف يوسف هو من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه في السماء الثالثة وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الرحمن إبراهيم فإنه من سلالة الأنبياء هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن ابراهيم فله مكانة رفيعة عند الله عز وجل يوسف وهو في صغر سنه في طفولته والانبياء تختلف نشأتهم عن غيرهم فالله جل وعلا يجعل لهم مهابة ووقارا ويحفظهم الله جل وعلا من أمور العبس التي يقع فيها كثير ممن في مثل أعمارهم كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من السجود أو عبادة الأصنام فما علم أنه كان يعبد الأصنام أو أنه كان يسجد لها أو يتقرب إليها ولم يبعث بعد لكن الله جل وعلا هيئه فجعله في أحسن ما يكون عليه العبد جعله في مكانة رفيعة فغالبا يكون سابقا لأقرانه في الجسد والعقل والفهم ويكون منزها عن الدنايا دنايا الأمور فيوسف عليه السلام نشأ تلك النشأة مع بهاء وجمال لا يوصف فقد كان من أحسن الناس وجها ومن أكرم الناس خلقا فحسن الله ظاهره وحسن الله باطنه واسر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان من دعائه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحسن الخلق افضل شيء يقرب الى الله عز وجل والله جل وعلا لا يسأل العبد لا يسأل الله العبد عن صورته ولا يهتم بذلك إلا إذا كانت صورة العبد في هديه مخالفا لهدي الإسلام وشريعته فتنبه نعم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم يعني لا ينظر إلى أبيض ولا اسود ولا أحمر لا هذا قريب عنده بلونه ولا هذا بنسبه ولا هذا بجسده انما القرب عند الله عز وجل بالتقى بالعمل الصالح إن اكرمكم عند الله اتقاكم لكن مع هذا وهي اشاره عابره على الطريق قد يحتج بعض من لم يفهم النصوص على الوجه الصحيح أن الله لا ينظر إلى صورنا يعني لا ينظر إلى المرأة في حجابها فإن تركت المرأة الحجاب وأبدت محاسنها وأظهرت عورتها تقول إن الله لا ينظر إلى صوركم لا بل إن الله جل وعلا يعتبر الهدي الظاهر الهدي الزي اللباس هذا أمر معتبر وقد حدثنا الله عز وجل عنه في كتابه يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ثم حذرنا الله عز وجل من الشيطان أن ينزع عنا لباسنا حتى تظهر العورات كما فعل مع نبي الله آدم فنزع الله عز وجل وانكشفت عورة آدم لما عصى الله عز وجل بغواية الشيطان يبقى خلي بالك من هذه الجزئية إن الله لا ينظر إلى صوركم لكن هديك هذا أنت مسؤول عنه زي المرأة وحجابها هي مسؤولة عنه يوم القيامة فانظر فإن النصوص لا تحمل بالهوى لا تحمل معاني النصوص بهواك إنما ينظر إلى مقصود رب العالمين بفهم نبيه الكريم وأصحاب نبيه الأماجد ومن تبعهم فهم اعلم بالقرآن والسنن وهم أدرى باللغة ولسان العرب فيوسف عليه السلام كان في أبهى منظر من حيث الجمال أكان فيه من الكمال ما لم يوجد في غيره راى تلك الرؤيا ما هي رؤيا؟ قال يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر كلهم رأيتهم لي ساجدين والسجود في شريعتهم كان سجود تحية وتعظيم وقد نسخ هذا في شريعتنا ولذلك لما جاء بعض الصحابة وأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كما كانت عادة ملوك فارس والروم كانوا يركعون ويسجدون لملوكهم من باب التحية والتعظيم لا من باب العبادة وإن كان البعض قد يفعلها من باب العبادة وهذا من الكفر بالله والشرك به يبقى كانت التحية السجود او الركوع وكان هذا في شريعه نبي الله يعقوب كان جائزا فنسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد يعني غير الله لأمرت المراه ان تسجد تعظيما واجلالا لزوجها لكن لا سجود الا لله رب العالمين وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في صنيع الصحابه لما قص رؤياه ورؤيا الأنبياء حق إذن رؤياه ستتحقق لا محالة مع أنه لم يوحى إليه بع ولم يصر نبيا فتنبه فقد قال جماعه من المفسرين انه ما اوحي اليه الا بعد دخول ابيه واخوته الى مصر حينئذ بلغ سن النبوه وقيل قبل ذلك فالله اعلم عندنا نصوص قاطعه في مثل هذه الامور وبعضها ماخوذ عن اهل الكتاب وبالنسبة لرواية أهل الكتاب إذا لم تصادم شرعنا لم تصادم شرعنا ولم تكن منسوخة في شريعتنا فيجوز لنا أن نأخذ منها ولا نصدق ولا نكذب يعني من باب الأخبار القصص فيجوز لنا أن ننقلها لا إشكال في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولا حرج فيما لا يناقض شريعتنا او ما لم ينسخ زي موضوع السجود ده ده نسخ ما تجيش انت تستدل بيه ما تجيش تستدل بقول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات ها كان ذلك التماثيل دي كانت في شريعه مين سليمان نبي الله سليمان وداود يبقى كان هذا في شريعتهم نُسخ في شريعتنا اجل نُسخ في شريعتنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكسر التماثيل وامر بمحو ما كان قد رسم في الكعبة في بيت الله عز وجل من التصاوير التصاوير الرسومات الرسومات دي ممنوع اذا كانت تصور صور احياء فهي ممنوعه اللي هي الرسم والفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء لكن الرسم هذا ما فيه النص صراحه فمحيت تلك التصاوير من الكعبه يبقى في شريعتنا منسوخه خلاص ما يجيش حد بقى يحتج بعد ذلك ويلبس علينا ديننا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا إنها نصيحة أب مشفق لابن صغير هو أصغر أبنائه وإخواته أكبر منه سنًا إن يوسف كان محببا إلى قلب أبيه لكن انظر ربما لشدة محبة نبي الله يعقوب لولده يوسف ربما قال أشياء من باب النصيحة والاشفاق لكنها حملت على غير وجهها لما أمر يعقوب عليه السلام ولده يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ربما يقالها هنا يوسف عليه السلام سيحمل الان من ابيه ان اخوته يحسدونه وانهم يغارون منه وانهم يجدون في انفسهم عليه وها هنا تنبيه لا بد ان ينتبه اليه المربون انتبه وأنت تتعامل مع أبنائك لا تقل لولدك شيئا ربما يحمل في نفسه بسبب هذا الكلام أو أن توصي إخوته بشيء أو أن تظهر له مزيد محبة وإشفاق وموده فيغار إخوته المحبة القلبية أمر يعذر فيه العبد اللهم هذا قسمي فيما أملك ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم في الليالي بين نسائه ده لها لا يروح لها طب ده الذي يملكه في الهدايا في النفقة في الطعام في الشراب ده إيه يملكه فكان يقسم بالسوية وهذا هو العدل طب المحبة القلب دي بإيد الإنسان لا مش بإيدك أنا أعدل في الصورة الظاهرة بين ابنائي فأعدل بينهم في العطاء والهبة وأعدل بينهم في الكلمات يعني أنت ممكن تحيي بعض أبنائك بكلمات فيها, فيها مدح وثناء ورفعه تلاقيك يسنوك اه ما, ما انت بتحبهم وما بتحبنيش ما انت قلت لولدك كذا ولم تقل لي قلت يا اخويا فلان كذا ما قلت ليش قلت له انت شاطر لما عملت كذا وما قلتش لي انا كذا الكلام ده ليه انت بتحبه اكثر مما تحبني خلي بالك انتبه لانك ربما وأنشأت فرقة بين الإخوة وأحدثت عداء بينهم وأنت لا تشعر فوصية نبي الله يعقوب لولده كانت وصية اب مشفق ناصح وربما ينصح العبد بنصيحة وهو يريد الخير من ورائها لكنها تحدث بعد ذلك شرا ربما يحدث هذا فانتبه أيها المربي في التعامل مع أبنائك بالعدل فلا تزيد احدا منهم هبة عن أخيه إلا في بعض الأحوال جوز العلماء ذلك في بعض الأحوال يكون الابن هو الأضعف ابنك ده مريض مثلا ولد لقد يعني عافانا الله وإياكم عنده شلل مثلا فيقوم ابوه يجيب له كرسي متحرك يمشي عليه ويمنحه بعض الامور حتى ترتفع نفسيته لانه يجبر نقص فيه يجبر عجزا فيه فيريده ان يرتفع ليصل الى منزله اخوانه فممكن في الحاله دي يمنحه هبه يعطيش زائد علشان يجبر النقص الذي فيه رجل عنده بنت لم تتزوج رغب عنها الخطاب فيرغب الخطاب فيها بشقه مثلا يكون ثري والله البنت دي عندها شقه يجوزها يجوزها بالشقه بتاعتها عندها شقه من باب الترغيب فيها لانها مثلا زميمة فلا ينظر اليها احد فممكن حد يرغب فيها ويقول لك والله انا مش عارف اتجوز اما تزوج ها أتزوج المرأة الفلانية وعندها شاء وأنا أسترت امراه وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى يسر لي الزواج يبقى في بعض الأحوال يجوز لك أن تمنح وأن تهب بعض أبنائك شيئا زائدا كما ذكرت لك الآن وإلا فالأصل هو العدل في في الهبة كما قال صلى الله عليه وسلم لنعمان بن بشير لابيه بشير لما أراد أن يمنح ابنه هبة زائدة عن إخوته قال أعطيت كل إخوته مثله؟ قالوا قال لا قال اذهب فاني لا أشهد على جور وفي لفظ لا أشهد على زور جور وزور فذهب العلماء من هذا اللفظ الجور والزور إلى أن هذا الفعل محرم وبعض العلماء وهم الجمهور ذهبوا إلى كراهة الهبة لبعض الأبناء وتفضيلهم على بعض لا للتحريم ولفظ الزور والجور يدل على شدة الأمر ولذا فمن ذهب إلى التحريم فله مستند قوي قال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا يعني يغارون منك يا بني احتفظ بتلك الرؤيا وانتبه حتى لا يحمل اخوتك في أنفسهم ليه لأن الرؤيا في ظاهرها تدل على أن الأحد عشر كوكبا هم مين؟ إخواته والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أبو أمه فالرؤية يعني فيها وضوح شيئا ما او ربما انقص ذلك على اخوته احسوا في انفسهم بانه يعني سيكون له شان بغض النظر عن تاويلها على الوجه الذي اوله ربما يكون له ايه شان وابوه بيحبه وبيقربه وكمان هيكون له شان فيزداد حبا عند ابيه فيغارون فيكيد لك كيدا دقبيل قتل أخاه هابيل ليه قربا قربانا كل واحد منهم قرب إلى الله عز وجل قربانا يعني تقرب الله بشيء صدقة وكانت الصدقات في الماضي لا ينتفع بها والغنائم أحد توضع على مكفي مكان فتنزل النار من السماء فتأكلها حتى تأتيني بقربان تأكله النار المقصود هنا النار تنزل فتأكل القربان لأن ما حدش بينتفع به بي ولذلك أحل هذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم وفي شريعته ولم يحل لأحد من الأنبياء قبل الانتفاع بالغنائم وغيرها فقرب قربانا فتقبل من أحدهما الأول قدم أفضل ما عنده فقدم أسمن ما عنده من الشياه كما قيل فنزلت النار فأكلت والثاني قيل قدم حزمة من بقل فجل ولا كرات ولا. استهتر حتى في, في صدقته وقربانه قدموا فما كلتوش النار لم يتقبل الله جل وعلا صدقة الثاني وتقبل الله صدقة الأول فغار الثاني من الأول لأن له منزلة عند الله والمنازل عند الله جل وعلا إنما هي بالعمل الصالح فكلما ازداد العبد صلاحا كلما كان إلى الله اقرب فما زنبي أنا انني اجتهد في رضا الله عز وجل فيرضى عني وانت تعصي الله عز وجل فلا يرضى عنك فقال لا شوف الغيره وصلت الى اي حد ممكن الاخ يقتل يقتل اخاه اه ده ممكن وياما مشاكل تعرض كثيره بين الاخوه وفي الميراث وفي التقسيم ياما مشاكل تحدث ولذلك هذا الامر يحتاج الى تنبيه وعنايه من البدايه من التربيه الاولى من الاباء والمربين ان ينتبهوا في تربيتهم لنفوس ابنائهم فقتل قابيل هبي قال لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين في الآخر فسولت له نفسه قتل اخيه فقتل فقتل ظلما وعدوانا انها الغيره شوف الغيره ممكن توصل لاي حد فانتبه قال فيكيد لك كيدا ان الشيطان وهو مصدر الوساوس والشرور للإنسان عدو مبين فيأخذ الشيء البسيط فيجعله عظيما فينفث في صدور إخواتك أخوك أبوك يحبه أخوك يقربه أخوك له منزل عند أبيك وعند الله له مكانة سيصبح له شان الشيطان يشتغل هذا هو المشهد الأول يبقى المشهد الأول وفيه وصية للمربين في تربية أبنائهم انتهى هذا المشهد بأن أباه حذره هل قص على إخوته رؤياه ربما قيل أنه قصها وقيل انهم عالموا وقيل أنهم سمعوا ذلك حالا عرضه لما رأى على ابيه المهم ان النتيجه كانت كما في المشهد الثاني اخوه يوسف بداوا يدبرون له اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يا أهل ده عارفين أبوهم ده نبي إذ قالوا إخوة يوسف بقى هم معدين مع بعض يتحدثون عن أخيهم وأبيهم بالذات يوسف يعني إذ قالوا ليوسف وأخوه أخو الصغير بن يمين كما قيل يعني عند أهل الكتاب أحب إلى أبيه مقربين عند أبيهم أكثر منا وهنا تنبيه ربما يشفق الوالد على صغاره أكثر من أبنائه الكبار وده أمر يعني بيحدث خاصة إذا كبر سن الاب ولادك رزقت مثلا 11 عشر واحد مثلا ولا عشر كلهم ما شاء الله رجال كبار وبعدما كبر سنك وضعفت رزقت بولد صغير بن وبن اخو الصغير مثلا عشرين سنه 15 سنة سنه بالنسبه له كانه ابوه فاذا كبر سن الابي ورزق بولد يكون شديد الشفقة عليه جدا ليه؟ هو يشعر بضعف ولده وبضعفه وربما أفارقه من ممكن موت ولا تأخذون ولا يأخذ قسطا من الرعاية مثلما أخذتم فتزداد شفقته على الصغير وده أمر جبلي إن الصغير والضعيف تميل إليه لإيه؟ النفوس أكثر من القوي والكبير خلاص الكبير قائم بنفسه لكن الصغير يحتاج الى مزيد رعايه وهذا والله اعلم هو ما حدث مع نبي الله يعقوب فقد كان يميل لصغيريه لكونهما ضعافا ويميل اكثر الى يوسف لكونه سيصير نبيا لما سيمنحه الله عز وجل من الكرامه وده امر ايضا وارد ان ابنك اللي بيحفظ القران البار لك أكثر ها؟ لا شك بتكون لي مكانه في القلب مكانة في القلب وإحنا قلنا موضوع القلب هذا مش مشكلة هذا بينك وبين الله القلب لا تستطيع أن تتحكم فيه لكن الفعل هو اللي, إيه؟ اللي ينبغي أن تنتبه اليه أحس بهذا الأمر إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا <تصفيق> <تصفيق> ونحن عصبة نحن عشرة وبيحبهم أكثر مننا نحن عصبة مفترض أبنائه الكبار وربما قصدوا نحن عصبة أي عصبة عصبة يعني قوة احنا بنمثل قوه لابينا نحن يدك التي تعتمد عليها نحن عصابتك بالمفترض ولكن الرجال الكبار دول يبقى هم اللي تحت ايه تحت جناحك هم اللي تحت ايدك لانهم عصاباتك ان ابانا لفي ضلال مبين ضل لكونه يفعل ذلك طيب عايزين ايه اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف اهكذا علمكم نبي الله يعقوب ابن نبي الله اسحاق ابن نبي الله خليل الرحمن ابراهيم ده انتم من سلاله الانبياء تقتلون نفسا زكيه بغير نفس شفت شفت وصل الى اي حد انظر كيف وصلت الغيره بين الابناء الى اي حد امر خطير وقد ذكرت لكم الان قصه قبيل وهابيل حتى لا تتعجب فقد قتل الكبير الصغير وهنا يريد الكبير ايضا ان يقتل الصغير اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يعني ابعدوه عن وجه ابيكم يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوه او انفوه ابعدوه عن ابيكم ونيتنا صالحه نكون بعد ذلك قوما صالحين يعني هذه الخطيئه بس لن نرتكبها وهم في انفسهم اهل صلاح هم بالفعل اهل صلاح لكن الغيره مع وساوس الشيطان لما قال إن الشيطان الإنساني عدو مبين وتكون من بعده قوما صالحين وهنا تنبيه هل يجوز لك للعبد أن ينوي على فعل معصية وينوي على التوبة بعدها لا لا يجوز ما ينفعش تقول أنا هفعل المعصية دي وهب أي إنسان كويس وتوب بعدها لأمري الأمر الأول لأنه ربما تأتيك منيتك وأنت في المعصية ومن مات على شيء بعث عليه تموت وانت بتعمل المعصية فتموت على المعصية فتبعث على المعصية وتسأل عنها يوم القيامة الأمر الثاني أن نية المعصية تنافي نية التوبة ومن تمام التوبة لله عز وجل أن تعزم على ترك المعصية مش أن تعزم على فعل المعصية فانتبه ما تقولش أنا هعمل بس الغلط ده وتوب واحد يقولك أنا بس يعني ما عادش الأيام قلائل هخلص بس العمارة اللي بابنيها والمحل اللي بفتحه وبعدين هاعد بعد كده فين في الجامع هاعد في المسجد لغايه ما اموت في المسجد آه تمام ولا يغركم بالله بالله الايه الغرور هو مين من الغرور الشيطان فيغرك الشيطان بالله فتغتر بحلم الله وصبره وتأمل اللي إن أنت تعيش أنت والله انت ضامن تقوم من مكانك وكم من إنسان مات وهو في معصية عياذا بالله يبقى ما ينفعش أن أنت تعزم على فعل المعصية وبعدها تقول هتوب بعده لا تسوف لا تسوف في التوبة تقول أنا إن شاء الله لما أكبر بقى هتوب ومن أدراك أتخذت عند الله عهدا أن الله سيبقيك حتى كبر سنك لا والله ربما تموت وأنت في ريعان شبابك فتضيع عليك الدنيا والآخرة فاجتهد في العمل الصالح مباشرة عزمت فاستعن بالله ما تقولش ها هعمل لأن العمر بينقضي والشيطان يغر العبد ويجعل الامل بين عيني يفضل الأمل الأمل قدام قدام وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً طويلاً وقال هذا هو الأمل خط الطويل ده الأمل خط القصير الأجل فبينما أمله شوف أمله طويل يأتيه ليه الموت خلاص يبقى ما ينفعش إنك تعزم على فعل معصية تلدي آخر حاجة أنا هعملها وتوب لما ذكرت لكم الآن وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم معتش بأن لنتم أدامه وبعد كده تتوبوا إلى الله عز وجل قال قائل منهم قيل هو أخوهم الأكبر لا تقتلوا يوسف لا تقتلوه كيف سولت لكم انفسكم ان تقتلوا اخاكم وهو صغير ولا ذنب له كيف تسولكم انفسكم ان تفعلوا هذا واخوهم يحمل في نفسه ما يحمل اخوته فقد كان معهم في المجلس الاستشاري اللي اتفقوا فيه ها في هذا المشهد قال لا تقتلوا يوسف وتدنس أيديكم بدم حرام والقتل يا إخوتي أمر عظيم عند الله وحرمة الدماء عند الله أعظم حرمة الدم المسلم خاصة عند الله أشد حرمة من الكعبة من الكعبة من انتم فكرين الدماء ده أمر هسا ولذلك سفك الدماء أمر عظيم وهو من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هيسأل عن العبادات دي جانب ويسأل عن معاملاته مع نزد جانب آخر فيدخل فيه القتل الدماء أرقت دما كان ابن عباس يرى أن القاتل لا توبة له كان يرى أن القاتل لا توبة له في أحد القولين عن ابن عباس والجماهير من الصحابة أن الله يتوب على من تاب. يخلو لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين أشار عليهم اخفوا عن وجوهكم لكن من غير قتل وانتظروا حتى تطمئنوا أن أحدا قد التقط كانوا أيضا يخافون على أخيهم مكاني عند أخوه وعندهم ما زال شيء من الشفقة وكما قلتهم في أنفسهم كانوا صالحين ورجح الحافظ بن كثير رجح الحافظ ابن كثير وغيره أنهم ما كانوا أنبياء ولم ينبأ فيهم سوى يوسف هو الذي نبأ فيهم هو الذي صار نبيا وسياق القصه والأحداث تدل على هذا وفعلهم قالوا أبناء من ذراريهم من ذراري هؤلاء وهكذا قال الحافظ ابن كثير ايضا عن الأسباط فهذا هو الأصح أو الأظهر وسياق القصة يدل على ذلك هذا الفعل اللي هم فعلوه والسياق اللي في القصة يدل على أنهم ما بلغوا تلك المنزلة منزلة النبوة فإن الأنبياء يعصمهم الله عز وجل كما ذكرت لكم حتى قبل النبوة من الكبائر قبل النبوة من من الكبائر وعظائم الأمور لكن ممكن الصغائر طبعا يقعون فيها قبل النبوة بعد نبوه عصمة معصومين من الصغائر والكبائر على الراجح ايضا خلاص اتفقوا على هذا الأمر أن يطرحوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة بالفعل ذهبوا إلى بئر في طريق المسافرين من الشام إلى مصر هم كانوا يقطنون بلاد الشام والتجار يذهبون من بلاد الشام إلى مصر ويعودون ففي الطريق بئر وهذا البئر إذا نقص فيه الماء في وسطه صخرة يقف عليها من يريد أن يملأ الماء صخرة علشان يدل الدلو في عمق أكبر ثم يخرج الماء صخرة هذه على عمق يعني في عمق الماء فحملوا يوسف عند أهل الكتاب أنهم أهانوه وسبوه وضربوه واذوه أشد الإذاء وهم في طريقهم فجعلوا يهينونه ويضربونه حتى وصلوا إلى هذا المكان فأنزلوه في غيابة البئر في ظلمات ووحشة ووحدة وهو طفل صغير تخيل بقى صفل صغير كيف يكون حاله ما الذي يحدث لنفسه كيف يحمل في نفسه بعد ذلك على من فعل به هذا الفعل وأي ذنب ارتكبه حتى يفعل به هذا لعل هذا كله قد دار في نفسه بعد ما فعلوا هذا الفعل الشنيع ألقوه في غيابة الجب طيب عفوا قبل هذا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 بدأوا الحوار مع أبيهم بأسلوب جعل أباهم يسلم لهم لو جئوا لهم لا ما عليش مش لكم آه يزدادون له بغضا ماذا يفعل صار بين أمرين في حيرة أن يعطيهم أخاهم أو أن يمنعه عنهم فيزدادون له كرها وكيدا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لحافظون لا تخف فانه في رعايتنا هو صغير يحتاج الى اللاعب ارسله معنا وسنخرج الى البيداء للصيد يلعب معنا وانا له لناصحون يعني مش مجرد حفظ بس بل هنفيد ببعض المعلومات وننصح له الى غير ذلك قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به إني لا يحزنني أن تذهبوا به فإنني أشعر بالحزن والأسى إذا ابتعد عن وجهي وأحب أن يكون إلى جانبي دوما أراه فإنه طفل صغير طبعا ذا برضو يزيد العملي إني لا يحزنني أن تذهبوا به هذا أول حاجة. ثانيا أخاف أن تغفلوا عنه فيأكله الذئب وأنتم عنه غفلون مش ممكن تتعمدوا طبعا هذا الأمر وأنتم في غفلة في صيد أو فعل شيء تغفلون عنه فيلتقطه الذئب قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون دا احنا عشر رجالا ما شاء الله ازاي هياكله الذئب واحنا عشر غفل واحد اثنين ثلاثه اربعه اكيد هيكون هناك من ينتبه ليوسف تمام انظر ها هنا وانتبه حال نصيحتك لابنائك فلا تنصح ولدك بشيء بعد ذلك يتخذه ذريعة عليك هم ما كانوش منتبهين لقضيه الذئب فنبههم هو من حيث لا يشعرون ولو قال لهم إني أخاف أن يصاب بشيء وأنتم عنه غافلون لربما لم يفتح لهم بابا للوصول إلى شيء لكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيئ أسبابه فنبه فانتبه وأنت بتنصح أبنائك انتبه وأنت تنصح أبنائك ما تقوله خلي بالك أصل أنت ممكن لو رحت الحتة فإن يحصل كذا ولا مش عايزك تروح علشان ممكن يحصل كذا فيوم يجي لي يروح المكان اللي فليقول لك والله حصل اللي أنت قلت عليه سبحان الله اللي أنت قلت لي عليه بالضبط حدث فانتبه في النصيحة لانك كله الذئب ونحن عصبة انا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه حدث ما ذكرت لكم ووضعوه في غيابه الجب إليه قيل ان الضمير عائد على يعقوب عليه السلام وقيل انه عائد على يوسف وهو الاصح فان يعقوب لم يعلم بتفاصيل الحكايه والقصة لكن الله اوحى إلى نبيه يوسف وهو في غيابة الجب ليرفع عنه الحزن والأسى وليسليه فعلوا ما فعلوه بأخيهم وألقوه في غيابة الجب واوحى الله عز وجل إلى يوسف لتنبئنهم بأمرهم هذا يوما ما ستكون أنت في عزة وكرامة ومكانة وسيكونونهم في حاجة إليك وعوذ وأنت في تلك المكانة العظيمة ستنبئهم بما فعلوا وأنت مطلع على أحوالهم وقد أدركت أنهم إخوته وهم لا يشعرون بشيء من ذلك وهم لا يعلمونك وهذا ما حدث فينتهي هذا المشهد لكن قبل أن ننتقل للمشهد الذي بعده لاحظ معي بعدما ألقوه في غيابة الجب انتظروا قليلا هل سيأتي أحد ليأخذه؟ ما الذي سيصيب يوسف؟ نريد أن نعلم وربما أخذتهم الشفقة على أخيهم أن يأكله ذئب أو أن يصاب بضر هم عايزين يخفوا عنه خلاص فانتظروا جاءت سيارة جماعة من التجار من بلاد الشام ذاهبين إلى مصر فمروا على هذا البئر في طريقهم فدلوا دلوا ليستقوا ويس ويسقوا ابلهم فتعلق يوسف في حبلهم فرفعوه فلما أخرجوه فإذا هم بغلام في أحسن صورة ما رأى الراؤون مثله وجهه يتلألأ جمالا وبهاء وصفاء جمع بين الحسن الظاهر والباطن جمع بين جمال الخلق والخلق والخلق فإذا رآه راء خطف قلبه وقد قال صلى الله عليه وسلم لقد اوتي يوسف شطر الحسن وفي روايه اخرى حينما راه في السماء الثالثه في معراجه قال وقد اوتي يوسف وامه شطر الحسن وقيل ان امه المذكوره يسار جده ابيه سارة اللي هي زوجة خليد الرحمن إبراهيم جدته يعني فقد كانت سارة من أجمل النساء كما تعلمون في قصته في قصة الرحمن إبراهيم مع جبار مصر فقد اوتي يوسف لوحده ومه شطر الحسن نص الجمال تخيل بقى جمال مع كمال فلما رأوه انبهروا لوجهه الذي يتلألأ اول ما خرج قالوا يا بشرى هذا غلام ما احسنه وما اجمله وما ابهاه فاخذوه واسروه بضاعة وشروه مين اللي شروه بثمن بخس قيل أن إخوته لما رأوا هذا الأمر ذهبوا إليهم قالوا هذا عبد آبق لنا ده عبد هربا مننا هذا عبد آبق فهو لنا وقد مللناه ها كل شويه يهرب وقد مللناه فإن أردتموه فخذوه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده قيل أربعين درهما وكانوا فيه من الزاهدين ما هو مش معقول التجار لا فيه من الزاهدين ده التجار قالوا يا بشره ده تجاره عظيمه جدا ها وكانوا فيه اي اخوته وهذا هو الراجح ان الكلام عائد على ان اللي شروه اي باعوه ويجوز ان تقول شروه اشترى وشرى تحمل على البيع والشراء في اللغه وشروه بثمن بخس دراهم معدوده اربعين درهم ثلاثين حقب استخالص وكانوا فيه من الزاهدين اخذه التجار وذهبوا الى مصر سبحان الله الذي اذا اراد شيئا هيئ اسبابه اذا اراد الله عز وجل يا اخواني امرا كان هيا الله عز وجل له الاسباب وما لا يخطر لك على البال ولا الحسبان شوف في اخر القصه خالص سيدنا يوسف يعترف بلطف الله عليه ان ربي لطيف لما يشاء لطيف لطف بي فاخرجني من البئر لطف بي فأخرجني من بين النسوة لطف بي فأخرجني من السجن لطف بي فجعلني عزيزا ووزيرا على مصر لطف الله عز وجل بعبده فالله جل وعلا لطف بنبيه يوسف وقد وصفه في غير محل إنه كان من المحسنين كذلك نجزي المحسنين فوصفه بالإحسان والإحسان رتبة إيمانية عالية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فوصفه الله جل وعلا في مواطن كثيرة بالإحسان وترى أن وصف الله له بالإحسان في مواطن بعد كبوات تحدث له فيأتيه الفرج لأنه كان من المحسنين وهذا جزاء المحسن ربما يا أخي تضيق بك الأمور ربما يضيق الله عز وجل عليك أو يبتليك لكن علاقتك بالله هي النجاة, النجاة والله لا نجاة للعبد إلا أن يتعلق بالله لا أن يتعلق ببشر فعلق قلبك بالله يحفظك ويكون لك راعيا إنه كان من المحسنين فاشترته اشتراه عزيز مصر قيل بمبالغ كثيرة قيل بوزنه ذهبا أو غير ذلك المهم اشتراه وكان من أفرس الناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفرس الناس ثلاثة منهم عزيز مصر ها؟ حينما قال لامراته اكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى اي ينفعنا او نتخذه ولدا اي فأحسني فاحسني تربيته فتفرس في هذا الغلام إنه مش غلام طبيعي سيكون له شان عظيم فاكرميه واحسني اليه وقد حمل يوسف الإحسان من عزيز مصر فقال معاذ الله إنه ربي إنه سيدي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون أي الله لا يفلح الله عز وجل الظالم وأي ظلم أعظم أن ينتهك أن تنتهك حرمة من أحسن إليه ده ما فيش أعظم ظلم من كده أن تنتهك عرض من أحسن إليك فقال معاذ الله إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي يبقى سيدنا يوسف لأنه كان من المحسنين ها نفعه الإحسان فحمل لسيده هذا الإحسان أكرمي مثواه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا قال الله عز وجل وهكذا الله عز وجل هيأ نبي الله يوسف لتصبح له مكانه وليتبوأ ملك مصر بعد ذلك وليصير صاحب منزل عال انه أمر الله يا إخوتي يرفع من يشاء ويضع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كم من انسان بذل ليرفع لكن الله وضعه وكم من وضيع عند الناس رفعه الله عز وجل بتقواه وإحسانه فبعملك الصالح ترتفع عند الله عز وجل ما الذي حدثت رب في بيت العزيز كيف رباه كيف قضى طفولته الله أعلم والقرآن كما قلت لكم لا يعتني بتلك الأمور إنما يعتني بالمهمات المهم أنه تربى تربية كريمة في بيت كريم في بيت ملك فتربى أحسن تربية ونشأ أحسن نشاه ولكن الله عز وجل ابتلاه مرة أخرى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها شوف تعبير القرآن وبلغته عايز يوصل لك حاجة يقول لك التي راودته سيدته وهو في بيتها وهو غلامها عبد عنده يبقى أما السيدة السيدة الأميرة ها؟ تراود عبدا هي التي طلبته لنفسها في بيتها وهو عبد لها يبقى كل ظروف الفتنة ايه؟ متاحة الفتنة متاحة من كل وجه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب إحكام وقالت هيت لك لقد تهيأت لك كمان يا الله أي فتنة هذه أي فتنة هذه حلت بنبيه الكريم يوسف عليه السلام ما فتئ ان خرج من ما حدث له مع إخوته حتى يبتلى والله جل وعلا يبتل العبد ليرفعه فإن صبر واحتسب وتمسك بدينه رفع عند الله عز وجل فأبشروا وأملوا كلما صبر العبد على البلايا والمحن والفتن يرفع عند الله جل وعلا بدينه بدينه يرفعه الله تعالى وغلقت الأبواب إحكام وتزينت له وكانت امرأة العزيز كما قيل اسمها زليخة وهذا من عند أهل الكتاب أيضا اسمها زليخة والله أعلم فتزينت وكانت من أجمل النساء يعني هي كانت جميلة أصلا وكمن تزينت وقالت هيت لك تهيأت لك قال ما الله ما تردد معاذ الله أي أعوذ بالله عوذاً استعين بالله استعانه في تأكيد ما قالش بالله قال معاذ معاذ الله أي اتخذ الله عائذاً من تلك الفتنة إنه ربي سيدي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لا تظن أيها الخائن ان الله جل وعلا سيوفقك كلا والله يا لا يظن خائن ان الله سيوفقه بل ان الخائن مخذول لا محاله ان الخائن مخذول لا محاله فانت لو خنت ربنا هيخذلك خنت من تعمل معه ربنا يخذلك خنت من احسن اليك ربنا هيخذلك ها والخيانات كثير إنه لا يفلح الظالمون يبدأ من أعظم أنواع الظلم بعد الشرك بالله عز وجل ولقد همت به وهم بها كثير من المفسرين من أهل اللغة قالوا أن قوله وهم بها لولا أن برهان ربه أي فيه تقديم وتأخير فيه تقديم وتأخير وقيل أن أحد المحدثين كان يقرأ على أبي عبي القاسم سلام فلما وصل إلى هذه الآية ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه قال له هاهنا تقديم وتأخير أي المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه لما رأى برهانا آية دليل من الله عز وجل علامة رأى برهان من الله منعه من مجرد الهم والهم دافع من القلب الهمه عمل الجوال حاجة في القلب الهم عمل في القلب ثم بعد ذلك يحدث يتجه إلى الجوارح لكن الهمدة إذا لم يخرج إلى الجوارح أصلا فإن العبد لا يجزى عليه ولذلك ذهب بعض, بعض المفسرين على أن الهمها هنا بن كثير قال الله أعلم لكنه نبي معصوم يعني هو نبي معصوم حتى لو أنك فهمت من ظاهر الآية إنه أقبل عليها كما أقبلت عليه أو هم يعني كان في دافع قلبي أن يقبل على المرأة حتى لو كان في كده فهو نبي معصوم لا نستطيع أن نتكلم بهذا ولكن البعض كما قلت لكم قال لي فيها, فيها تقديم وتأخير وبعضهم قد رجح هذا شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في تفسيره أنه هم بها اي تحرك قلبه ناحيتها بالفعل والقلب كما قلت لكم العبد لا يسال عن هم القلب لان القلب ممكن الانسان يملكوش يعني ممكن انسان يقع نظره على امراه فتتحرك شهوته ممكن تتحرك شهوته وهو لا تتحرك جوارحه لكن مجرد النظر احدث تحرك لايه شهوة. فقال أنه قد هم بها يعني في نفسه كاد أن يفعل هذا وقع في نفسه أنه يهم بها ايضا لولا أرآ برهان ربه لكن منعه من هذا برهان ودليل وآية من الله عز وجل والآية دي فيها دليل على أن الفضلاء إن للسان الفاضل ممكن يقع في المعصية نعم ممكن طب الأنبياء معصومين من الوقوع في الكبائر قالوا أن يوسف عليه السلام وقتها لم يكن قد أرسل إليه ولا اوحي إليه ما كان نبيا حينئذ كان لسا ما وصلش إلى سن النبوة وهو الأربعين سنة على أصح أقوال العلماء أربعين سنة وهو الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ بلغ أربعين سنة قيل أنه ما كان قد اوحي إليه بعد على كل حال نبي الله يوسف ما هم بجوارحه قط وإن تحرك قلبه ولو حملنا الآية على قول من قال من أهل اللغة إن فيها تقديم وتأخير يبقى هو أصلا مهمش رأى البرهان الآية والدليل فمنعته أنه حتى قلبه يتحرك ناحية امرأة العزيز انظر يا أخي العبد ربما يكون في غربة والغربة داعية إلى يعني الإخلال بالمرؤة ممكن إنسان يفعل أفعالا تخل بمروءته في غربته لكن ما يرشف على فين في الحضر في حضره اهله ما يقدرش يقول لك ما حد شايفني ولا يعرفني هو انا حد عارفني مش مشكله تمام فتخيل بقى يوسف كان غريب وعبد وفي بيت امراه العزيز وغلقت الابواب وتزينت له وهي التي طلبت منه ذلك كل اسباب الفتنه لكن استعان بالله فإذا وقعت في فتنة فالجا إلى الله فهو خير معاذ تستعيذ به إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم ولقد همت به عشان هختم وهم بها لولا أرآ برهان ربي إيه هو البرهان ما فيش عندنا دليل يدل عليه قيل رأى أباه صوره الله عز وجل له وهو عاض على أصبعه قلت كل من كلام أهل الكتاب؟ وقيل أنه رأى قول الله جل وعلا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشا وإلى غير ذلك المهم إن ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على برهان وآية دفعته أن لا يفعل تلك المعصية فبمجرد ما حدث هذا فإذا به يستبق يسرع نحو الباب واستبق الباب عدا جرى نحية الباب وكانت غرفة امرأة العزيز تدخل لها من عدة أبواب قال أهل الكتاب سبعة أبواب تدخل من باب تمشي طرأة ثم باب ثم وهكذا حتى تصل إلى الغرفة حتى في مكان رفيع يعني سبعة أبواب والله عز وجل يقول لنا وغلقت الأبواب كل الأبواب متامنه متأفلة. تمام مغلقة ومحكمة يعني مش ممكن أبدا يقدر يهرب منها فاتجه نحو الباب قيل أن الأبواب فتحت له كلما اقترب من الباب فتح وكانت تتعجب لتلك الآية والله أعلم لكنه اتجه نحو الباب فخرج من باب إلى باب فهل تركته بل خلفه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر امسكت به فتمزق القميص وفتح الباب فاذا بالعزيز امراته مع فتاه الذي اكرم اليه واحسن مثواه مباشرة ألقت المرأة بالتهمة على نبي الله يوسف حتى تصون عرضها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم فقال هي راودتني عن نفسي كان لابد أن يدفع عن نفسه هذه الفرية قال هي راودتني عن نفسي طبعاً لما حصل اللي حصل العزيز جه الناس سمعت في القص بدأوا يجتمعون فجاء قريب لها وقيل أنه غلام كان رضيعا وقد ورد حديث بذلك في من تكلم في المهدي في حديث ثابت تكلم في المهدي ثلاثة وورد في رواية عن ابن عباس أربعة فذكر غلام يوسف ممن تكلم في المه فالله أعلم وقيل كان شيخا كبيرا من زويها من, زو من, من أقارب المرأة نفسها وشهد شاهد من أهلها كان رجلا حكيما عاقلا قال أنا أشهد في القضية القميص بتاعه اتقطع فانظروا إن كان قميصه قد من قبل من الأمام فصدقت هو يقبل عليها وهي تدفعه عنه وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر موضوع واضح يبقى هي بتلاحقه فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ها وبعدين إن كيدكن عظيم ما الذي ينبغي أن تفعله وقد علمت بغلبة الظن ان امراهك هي التي راودت فتاها والقت عليه تهمه كاذبه فقد افطرت على هذا الشاب التقي افطرت عليه فريه ربما تتعلق به الفريه دي وتشوه سمعته دي فيها قضيه اصلا أضية تحاكم بسببها ماذا تفعل قال يوسف اسكت وما تتكلمش في الموضوع ده يوسف أعرض عن هذا مش عايزين حد يعرف الموضوع حتى لا ينتشر بس انت بتكلم مع مين ده القصر كان فيه خدم وعبيد وناس ونسوان و... والدنيا انتشر واستغفري لذنبك ده اللي قدرت تعمله انك كنت من الخاطئين انت اللي واستغفري لذنبك إنك كنت من المخطئين خلص وانتهى هذا المشهد الذي فيه من الآيات والعبر والمواعظ الكثير انظر كيف اعتصم بربه وانظر كيف ضعف زوج امرأة العزيز كيف ضعف الزوج أمام زوجته وكان ينبغي عليه حينئذ أن يتخذ قراراً وقد ألقيت التهمة على هذا الشاب الذي هو يعلم أنه بريء وأسدل الستار على هذا المشهد ليرفع إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله عز وجل على بقية القصة نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل سأله جل وعلا أن يرفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجنبنا الفتن إنه على كل شيء قدير وإن قدر الله عز وجل لنا لقاء نكمل قصة بإذن الله عز وجل قل قولي هذا واستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته